وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَن تَنْتَهُوا عَن ذِكْرِ رَبِّكُمْ إِلَّا قَلِيلًا فَأَضَلُّوا أَنفُسَهُمْ وَمَن يُضْلِلِ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 فلما تغشى حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقل الدعوى الله رب المال إِن 111. أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين 112. فلما آتاهما صالحا جعلانه شركاء فيما آتاهما تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنْ يُشْرِكُوا مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 لا يبعاد أنفالكم فدعهم فل يستجيب لكم فدعهم فل يستجيب لكم إنكم